Come <laughs> Márciusban mi vagy a tápja? Úr, Márcsita, Nima, <تصفيق> <تصفيق> كان يوم بأمل من أمسى بنثمنى في اللي وعشنا سنعلى نور بنفس كان يوم بأمل من أمسى بنثمنى اللي وعشنا فينا على النور صباح الحلق أول ولا محدى لدفن ولا ظل صباح لدفن ولا ولا محدى لدفن ولا ظل تخيو يا للهول الاول نور المد اجواء من اللي اللي شرانا من اللي بعوو. حول العرب أخذ نبضارك اللي خانه خرج الغافق اللي شرنا من اللي باعه هو اللي بقينا خلصنا لفلسيد ودار عروبتنا اللي بقينا خلص قوله يا فلسطين الجيان ارضنا وعده ابطالها تحياوا يا حريه اقوله اقوله يا رب العالمين يا رب العالمين يا تحكم فينا دنيا جيد والتعمار اللي احنا قسينا من مسنين وبقى وانتحكم فينا دنيا جيد هذا نوزاك في بدل الحال وتحررنا بيد أبطال يا رب يا ياللي بنيت الهرم الرابع ومن الجيل هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمل نير ياللي بنيت الهرم الرابع ومن الجيل هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمل نير ارم مصر باروحنا رم ذيكي فقنا تري وارك مصر بألوحنا وبعزت أبطانها يحيا ويحيا لجالها وولو وولو وولو وولو. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>